فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالوادي المُقَدَّسِ قُوَ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي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 آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي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 ولقد منن عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قذف في التابوت فقذف في اليوم فليلقه اليوم بالساحل فليلقه اليوم بالساحل يأخذه عدول لي وعدول له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أن فَتَوَاخُكْ بِآيَاتِي وَلا تَنَا فِي ذِكْرِي اِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك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 وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ, وأنزل مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأخرجنا, فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى كله ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لئلنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأدى قال أجبتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينا ك بسحر مثله، فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا قال لهم موسى وي لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذا لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من أرضكم بسحر ما ويذهب ويذهب بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذَنَ لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلافه، ولا أصلب أنكم، ولا أصلب أنكم في جذوع النخل، ولا تعلم أن أينا أشد عذابه وأبقى. قالوا لن يؤثرك على ما جاءنا من البيانات والذي فطرنا، فقضي ما أنت قاض. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشا فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل لقد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الايمن وواعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا في ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل علي غضبي فقد هوى وإني لغفار, وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما اعجلك عن قومك يا موسى قالهم اولائي على اثري وعجلت اليك رب لترضا قالهم اولائي على اثري وعجلت اليك رب لترضا قال فان قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري فرجع موسى الى قومه غضبا ان اسف قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا اف طال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضبهم من ربكم فاخلفتم موعدي قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا هملنا اوزاء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 ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن وان ربكم الرحمن وَإِنَّ رَبَكُمُ الرَّحْمَانُ فَاتَّبِعُنِي وَأَطِيعُ أَمْرِي قَالُوا لَنَبْرَحَ لن عَلَيْهِ عَاقِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إذْ رَأَيْتَهُمْ ظَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَ رَأْفَعْصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَبْنَ أُمَّمَ لَا تَأْخُذْ بِلِحِيَتِي وَلَا بِرَأْسِي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 قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه انظر الى الهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقن لنحرقنه ثم لننصفنه في اليم نسفا انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق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 وعانت الوجوه للحي القيوم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 فتعال الله فتعال الله فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أي قضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس آبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك مولي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 وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه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 لعلك ترضى ولا تمدّن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم في لنفتنهم في ورزق ربك خير وأبقا وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه لم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا